الملتزم, الملتزم الملتزم ملتزم دوت كوم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يو من المفعلون ولا بنيون إلا من أتوى عزيز السليم أشكرون يرشون عند الله ورسوه بطبع الله رحمة العالمين بشرحة من السجور وأن عالمه العسول وفتح به آئين العلم وآزم سنوة الغرساء فالله أرجع على آله والتحبير والتابعين الذي أكبره صلى الله عليه وسلم الله اتك وَأَلَى الْمَنِنِ مَتِيُّ مَتَفِّرَ وَحْتَفِرُ وَأَسْأَنَنْ لَهَا الْإِعَانَةِ وَلَفِيْثِ وَفْأَلُوا الرَّسَائِلُ صائل تاريخ عنا كيف كنا نحن أصطفنا بنا أن أحنا هي واليوم اصطفنا تاريخ عنا من قصرنا نحن أصبحنا نصاراً صبعيا صامر أعبار جميع فأني الأعداء جنة من مذنانا ما رضاك الشيخة لنا مستقية أيكم النظر سبيرني إنا شارول وليدان الشقية أنا كيش مستديني والجارور وبني الرئيس مستحب الرضية خياربني مستديني الخير بشرف الممناعي يا أخي إخلتي إن أخني رائع والله نور مولانا صاحب الرحمه والمنتم بسرحاته العظيم وهو منهج القران الكريم يوم يسيئ انتم خورا امتي اخرجت من يوم ترون جميعا قد بر جئنا نؤتوا منا اكثر لتحصلون شيئا قليلا اتينا وان إلوما نجد الدولة شافعاً والفرق فائلاً لتحفرون مكان الثالث الأولى الثقابة غطارة والظهر ثم أصبحت رفاعاً في رفاع الشيء لتحفرون نصنا عصابة القادة ثم أصبحنا غلغاء رفاعاً لتحفرون المصارى هذا دنع أبسل هو المثل ثم لا كنا ثلاث ولا وزير دماء ألشباب أبنى دماء الدماء يوم نتفع بين الناس أخبار خواهدهم لتنظر الصحاف ولا نتفع شيئا عن أخبار مجموهد وتحسروا ويوفقوا من عهد كل يوم في تاحات الوغان يوم الظهور والأهدار بنا تردتون ونحن صافون يوم يرفع الناس أبطال حلاد وحاكم وعهد الخضر للعبير ويوفقوا حلقات من حلقاته ما يبنون من جهر الله ومتحفظ الله معنى أبقى الحكيسين من شرحات الرغم خير لأحد أعلم عنه أو يطرل في مدينة جراح نعمات الضوء كل يوم الجديد ينفع الضرح الذي نفعه الضرح طلبنا من جديد تلك جراحات الإسرع المحارف في الأطرع المعينة يتزنع الأرض الكثير وعفلف لحارجون الإسلام وعفله معنى قبله الإماري نتحطر ونجد الحيوانات من يناسرها ويأذيبها ويرشئ لها الجمعيات التي تركت بها ونجدين لا يجدين أن حجزين في شهبائد في كل مكان ونجدين وفراحاتهم في كل ومكان بني أحد لم يكون يمين أفرار رديناعه كم لأس دنب والأنهار ونزدت بطعة الإنهار في دماعه نتحطر ونجد خمساء من قدم على جهل وأحد الضدارات فلعا الأغنب بكلنا الأدنى والأدنى لحد ذره لا تحصر يوم تكون دناؤ شهدائنا لحيطة كل مكان لا بحيء لله إنهم ليست جمعين ولا أسحاب ولا مكان الناس وتنزل لا إله الله وتنزل سبحان الله لذنى أذن الله أكبر لتحطر من الهربة لله نفسه ويسمعون علمة وراسة الوزيع الأجساء على ثلاثة نفسه لأبهان الثاني وأن يرحم أحد حياءه من النظر المنزق وأن يرحم أحد الأسفاره من النظر وفيه قدم الرصح وأن يرحم أحد الكبيره من الله إلا فارغة الدمر عن عاطيهن لا يرحمه من أرحم الراحمين ذكر هذا يدين بل فنزل الذي القلب إكلام وإيمان نتحسر ونتألم ونكون مصابي زاعد الحالق من الجنة والمكنة واستضعي ونخلل على ذلك الأمة نتعلم زاعد الخلوع إلى الرقوع لغول الله جنة وعبة نتعلم ذن خاص بهم ولاغل غضر خواه ونحن نتعلم من عدوث وإلا حضور صار وشيء وإنه نتعلم فور الأمان لأمة محمد الله عليه وسلم أن تشرب أن لا إله إلا أهلا تدعون أطمئن تنزون خلص من ترصد أو ترصد لا يؤمن الله حتى ما يدعون فيه المنزل للإيمان هو الذي يدعون خيرات الأمة ومن تدعون أنهل مفائدة الضرع لما الموحدين العصائل وخير صديدة مع على الواقع الزعب نقام بشيطنا بمع صورة الأمطال وبرائة عمران والسابرين نفسه في العطاء المتون قريبا يا, يا الله ما هذا هذه الامة ما هذا الامة يوم ننظر بوافعها ونفكر ناديها وعشرنا الألم والحسر والأسر والحسرة الله. الله وأن يمكن نمثان إلا أن يصبح الله والله يوجد الأمع أبناتنا متقررة وعبادي عندكم المعالي وما تذكرناه إلا دبنا علما نريد ان نتوجه ونديروا علينا لا يجب ان ننتمي ايدينا علىه ان نرفع الى الاسلام في بلدي تذكرت بنقتل جناحه سنترافقنا ايدينا لنغذبهما اذا نريد نساعدا من هنا انه تلك الدور من عرب بالابتكار هنا والمن هم قتاه تذهبوا الرسائل تخربت بسبب عن البناء على المصطفى العامر هذا مع المخرف كل واحد بينظر لنا على خطوه كانه كانه كل واحد يعلم ما كان يحدث انا كنت انا اختعد عن كل المدرسه استكر شكر هذه النيه يتعرف الشاب اللي كان لنا معه في المصليات معنا في حدون تلقي من فائل من باخر الوقت تماما يا جدي بما اننا ونحن الآن نبي آخر للغسف بلقى استدرى ألمنا ورحب الرحب وقد كنا طاعدة الرحب في المعهدى ونحب عن الأفضار عما نعلم بلخصة الضوار ونزد الضوار والعادة المستهان أعظم السردين يعرفة الله تصل لك المتهم للآن مراجع للدين وشي مجددنا كلفة له بالتونة والشراح من تشر بشريعة ثلاث من تشر وإذا ربعب بشريعة وحانت ساحة بمعنى من تشر ورغشة يرفعوا رايتهم اليوم الحمى للمسلمين وكل يوم وانرا المسلمين نادبه الامه الحيه لا صنمها هذا الصلب جذاب الامر ولك يرفع يوم المسلمين هذا الدين, الدين فما نحن الدين على الدح اصغر من الناح ام بجاهليه يظن خليفه الذين انفسهم انهم استولوا السلطه فواحد لا يذئ ايدي الرضيه قد لا إله إلا الله رجل من أجل يقول هذا والمسلمون بسرس وثلاثة ومعنى مال الله لله ومالكا يصر وقفر ونقول لله وننقل لله ولا أمر لله ولا إله إلا الله نترمي المسلمون ونعنى فترة هالأمر خضروا الله وحضروا الضائم ومع ذلك المسلمون في الآلبي دمعان وقاموا بالرحيم الشرق لا يخضعون لفقن الله وفي النجواب اللي فيما تقبل الدولات الان تغيبون ان من تخلى عدن الله تخلى الله عين ثم لا يخال في النيواري هلأ أفغير بالله وزين أفغب من الجربي اللي في يبنون ومن الله بحثنا يطوي فيه وسبب من السيح فجوة العمان عديد من سبب هذا ما تقلط على أمك إلا كان باقي الفنع يفضار ليبطلت فإذا عليك رضي الله عن مذارك الشباعة وكباء المخباعة يا أمر مؤمنين إذا حدنت عن عزيزي أنك تتبع مكبيرة انتو خلق على القمود هل ما يعني؟ فلن يفعل ذلك لأن النقم على عزيزي على ما تنوزأني فأقفر إذن مذيبك إبناه في المذيبك لما يدعني من أجلك بكثير وضعنا تنفذي قديم لأجاني فأكثر فأقوم عنه ويكثير عليك بكثير فيمكثر أيضا هذا على الأمة وذكر الله الرحمن الرحيم في حد ما دخل علم <تكلم> الأعداء مروم عزيز الحديث النجدية اصبح رضا كبير من في مجتمع أعداؤنا عبد ما عند ذي ويوار الألبة دولة النجيزة للرحيمة كما تشهر كما أفضل بضع حديثها محمد صلى الله عليه وسلم وعاك المساطر فوت الضرب إذا قم محمد صلى الله عليه وسلم <تكلم> وكذلنا في ذلك من أفضل معهنة أبعاء وأصداد كثيراً لمحمد أمتنا اليوم من تذرع اللي يتدل إلى الهوامل وعامل لما تجعل معهامل كثيرة معما يبلغ الأعداء من جاهل ويبلغ الجاتل من نفسه ومن أصداد تحمسنا إعجاب بن عبدالقري وأصدادهم تدلق الطالحة إعجاباً يدلره البعض لم يدلش بالبعض حتى وضحن اعزاب بلاد الرب اخذ حتى هاد الى بلاد الامر بقليها عدد من شهاد الاسم اصبحنا نبحث معنى العلم في جلاد الهرب ودعم العلم فأنا... في الشريعة في جلاد الى ابا الله يشعر ان بعدد من يفسه الاسم او ان لا يعل اخر شهادة من بلاد الاسم وحينه ينفع رأسه اذا حمر شهادة من جلاد اورباء الاسم وقال الهواني أنه هناك طبعها لاعب المكرمون لأحدنا في سميرة من اعتبارها خلقنا والله إنه لا مجدرة ما بعلها نفتره من اعتبارها نفتره نفتره بذلك طبعي رسول أحناك في ولا فنح نشخصوا وثمت الحوارة يتساقط شبابنا لتوضيوا إلى ربطال من رعي المفاهي المفافر ولعتدوني هذا الثوار أجمع المخطوطات المثمنون لجميعها ثم نرجو نجاء طوار ثم وعن كتاب اللهم أن يخيض في الهدفة طلبا هذه الأسوال والأولمس اعجابنا بالعرض طغال للوراس واشتغل منه الأدن والجرب الزرهين لأنه يتمنى بعيدنا بعد القاعات بسأناها بالشباب مع نهوك الآوء فيقول لنا ربنا لا أيضا كافة والفضيات من مدلهم الأعلى انها دينا وإنها إلا الله حقائق ثمثت لإعجابنا بالخلص محمد بن عبد الراح. يا انت الاثنان. قل يطلق من نجدته لن طلق يحلل تهرصاني. والله ان يصر رائع ابو مرعاني. والعسادي تخلقنا. وانحفاتنا وفا اخولنا وفاوانينا. الاستاذ من ان لا يحرص وطلق الرعب من ابو علائيه. والباكين رغل الله اشتدوا الارض. قالوا اننا نحن مصلحتون. ألا وعلم في ذلك المرئيس وعلى الله عليه الصلاة والعوامي وفاجه في العلم كان يقول زلوه الأسفل في الطوالج وربح إني في الأرض القطاع وقال إله ما لله لا بكر الإطلاع جاءت أهم فتائف مع التساطير كما في إطلاعية بكر التقوم الراعي كان لعافي الأعوذي كان لعافي في رمات الله تسمى التفاكس التفاكس والمهورة بأرام الله عرض الحائل ولا تحتضن الله غاطلاً عنها وعمل الظالمين شباب الله والأعزاء المتفضلون ومتشكتون تتبعي من جاة جمد الله تحتجم الجميعاً وقلوباً بشتاء وخمّاً مع تفضلتهم يسمعون علينا ويستطيطون بن حرام الإسلام وعلى ما يزينا ويزينا ونحن في كل مزيء إلا بلا إلا فلسل الله قال نزئ الناس ينزئوا لما درنا الى الله نتين من الناس ينبال لهم نتين الناس قد جمعوا لهم تخشون فزارتهم امانا وقالوا حسنا الله من يجب وحصلت الاخررات وخلوا من امة اتنى والله من قد تشعر في اجزاء الامة مرة بنا عن تجيئ اثناثها بعدما دفت اينا الربا وشاء النيع ونسعلمت هنال على الامر ان امره ان يذهب الى القهوه دفتر احد منهم علينا ان يخرج الى ساحه فاطمه ليرهن ويرهم ان الله في الساحه قابل المزني مضم الحراحيات التي يتخصص بأسفار مخلص المثلين بعض الهدلة بعض الهدلة ومضا قربة العلم والعلماء وقاعدة كلها الكثير من هؤلاء الأهل من الاكتبائيبه ومضال حقط بالناس من الحمدين وحلقوا علم الزمان والزم ومعشرة الصقراء وعمل حمدان ما يوضح المشادي لم يتمكن ومعشرة مخلص المثلين حمدان بعض المثلين يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل اصبح العمراء الشيط والعوف فخول الله للرسول واماناته في عفيدة الله وليوائي الى اخرين لكن احضار في الاسباب بل من اعلم ماجه الاسباب اليك لأدت الى التأخر واستخدد نشوع العقلية والغيب الناس والوطناس والهجب الناس تعلمون انه يظهر عن العرب عمة المشدة تستطرنه حتى اصناع من سنع متجمعها فان سنع لم تضمعتك في سنوار الأول في أول خضر الجراء إما ما ضمعتهم ووحدتهم لا, لا عرافة إلا الله ولم أن تضمعت الأرض وضمعتها أول الله أولده جانت الشرق للأرض كلها لعاب المسلمة وعبان ظامس الأعداء ورأى أنه أستل طريق مددنا عن سلنا نشور العصريات فأين شعر الظاميات ثم جاردنا النار حتى أصبح عقل الوطن الواحد يطفل رقوع الى شمع المحدة. ولا فعل الحجر كثير من النار هذا الطريق ودفونا بأسر الوطن يجلناه النار عن الوطن حتى قائل قائل وهو درابة على كل النار ومن أجلها أغفر للأجهات وقال الآخر الوطن من جهزه بالقوض عنه لا يبعثني إليه بجهزه بالقوض لا إله إلا الله ما يا رب ما أشلمك اللي قدم الله معنا بجانبك إنه الله الذي يبحث عنه لا إله ما يلسلها بأفن وإلا كل الأرض والآخر منه أخن منه صالح وطمع وأرضنا وطمعنا وطمعنا وطمعنا وطمعنا لا إله إلا الله لا عندكم تغاها يلقى عن عبد الحدثية لمرض منها وهو من من عزي الذي ينفع لفره قرثية هذا الإسلام لا عدل ديابي إذا احتفروا بأيسين أو كمين إذ يخلق اثناء المصار لسماغنا عزي تحترمي ظنان الواحدين أن يحترم نفسه بي يؤلف بيننا في الأغنى هو مطال الواحدين يبقى الله ينفق من الخرش والحاء وحب الدنيا لفراهية لما اظهره لنا ان يتقلدون في طبنا رسول الله عبد الله بن عبد اباس الصحاب والاطاح النقش المصري لا يمكن ان يكون مستطاع الاشاره الى ان هذا عن ما طويل كان سبب في نزول درجه الحراره التي تونس عند مناخنا عرفنا هذا ان تقلدون تاخر ثم ازهار الاسمنت ما علا فإنّا لا فنّا أعظم الآخار واطنّا كل المناظرين وطبعا لذلك الفراث في البشر من المنظم في المنحاك وانتشار الملافض الهدّانة من الحداء في الجرنة منها تضعين أشاطد عن المنحة في بلاد الإسلامية وغنميز الجناعين حتى طارف أولا على الهسر في مضيح لأنّا كله جناع وإنّا نفضل المرافض التربية للجناعية حول نحاكم واجبنا ما وصل الكل غنيل المشاكم المرأة في راحة فقط أن يضع بعيد على صنع والمسل استغلت لأعداء المسل بلال التفلحة الإسلام صالحة ويأخرمها وفي عطب ناعزين ولا حمزة ولا عزل رحل وجفن لفتحان واستغلت لغاية البرال أثر المسل بلال على خلافين الواحدة <سؤال> المسلحة <سؤال> خاضنا عيوها لما ينعود صنعه كثير وغير واستغلت لأعداء الضعار حتى على الحجاة افتخذ مطورة المرأة لعي الحراسة للزياء والزياء والزياء في الحموة انت الحراسة في زمعان وظن في المرأة في اذا لم تل هدف جمانا ولا قوة ولا قوة مثل بلالا مدعش عن المرأة بكلم جميلة ونحن تلقى خطفاته وابراده ونجحه في دانش أبراع كثير من الإنساء ما مرح وبعد الإنساء كل دعا لفينة تتضقها وتتضقها فتحانة إختارها لغاها الخارج وقل ناسا والتخلص عنو التوانى فيها عجال أمالكم شبكم ونسلكم قطائهم الخلق وفي النطاق المشراف كثير من الشباب ومن يضحبون من دلال العبه ومسيطين ويقضوا عبادهم على تأتي وغانية ومن يقضوا بيثوا أحد عباده نعضوا دهانا إياه وعطاء من أسابتهم لكمان الشباب وقضوا مني عباد هذا العالم ويعمل بيها نعيش بطاق الإذنان ما عرض مفرأتنا لذي حشي وعيدة في مضعب قدهوني وفقا بذلنا ايوك استثمر امال الامة في مجمع يا عباد الله وانها تستثمر في جناز المسارة وان المشروعات لا ترنبذها في رشاة الشرق من المهربية وان عرصدتها عندها عذابها وان تردت ارسدت المسلمين وربها وعنده كانت هارفها دفاعات لانهم يستثمرون بامال الامة ودوارك ومعشعوا بالتخموض والتأخذرها في الاسم وقدروا طارفتنا على من سوى جميع ادن وعنك الإطلاع يذهب لهم يغلق من حول الشباعي بمزراء إلا فاشتقنوا فيها أنا نزل لنزل كما خان فهن ذاعة العزيز والسليمة وأفضح دمود المخانين فنفضل العلم ونفضل منه بل أفضح يقول وراء نفع الوحى الأسفل ما يقول والقوم يتنون عن لكنها هي لكن يكونوا احلى مننا لانها رحمت الله ورحمه بها ولم يكبر تخيل ان تساعد في وقعه حينما يتم بالاعوال الشام في العالم يعني يطمان بالامن الطويل عايشين على هذه الحاله دينا لهذا على واجب علينا طبعا الكلام ده في المستندات دول هم اللي بيلاقوا اللي بيخرجوا الكتب اللي بيؤقاطهم هناك ونهوف بعضهم في أحضان فارئة ماذا رهانا إلا هو أعطى من أداري تخلصنا والتخلصنا وقبيرا يا عباد في هذا العالم نعمل بعضنا اتفاق الإسلام ما عرفنا الرحمانية والسوعية على تدهوننا وتخلصنا ألا تستمر أهالهم وفي يا عباد الله إنها تستمر إن في بلاد النصارى إن نفرعاتها تقوم بها سلطة السمح الأرضية إن أرسلتها عند أعدائها ومسكرة أرسلت أرسلت المسلمين من أوروبا وعن إيطاناها وفاعد لأنهم يستغلون هيا معلومة ودعهم كمع شروف السخن وهو التأخذ ولا بيأثم بسبب على إيمانها منصورة يأتدن فيها للأسدر ويأتن في سلام يوجه كلا من من الهول الشداري بمسجرة بنافع تأخذ الان لمسجن المسيح كما كان كان مفاعباً عاجزاً كريمة بأشبح وزيز المهانين تنبضى وعلم ومدخل منه بل أشبح رد يقول ولا يقع عند الوحى عشرنا يقول قوم يجيرون السلامة تناهلا كاليكسين ماذا نقول من ذلك لذال الله لنا التنزل بآلائنا لنا لأننا ولم نتعش ولم نتعش وتحضرنا من قادة في الوقادة حينما يسمى بالآلة الثالث والآلة الثالث والآلة الثالث وصلنا لذلك من عجابنا ونرزيها بخلاها إنا وهنا علي البعث كانوا على الله بعدهم لهم ولو عليه لعطم الله عزهم ليس الناس وطانى الظروء وقد اندت الحاجثه من اجتلاف الرمى وان شغل خذك يدون التقبل فيها مسترد لقمته من الواحد الأول لك بيتا وذاتا تلم عن الوعدين فاولا إله فإلا الله ما أرقى طهان كله اين عبدونه التعيير يديها بمسلمين اين عميه اللي مخاجم ما نحن فيه اين عميه اللي مخاجم ما نحن فيه اين عميه اللي رحلاته جاري وعلى كلمة الله حباء الله طابة عبدالأتباء وآفا انها من انا كانا نطلب مننا راحه الكافده من امام رسول الرحمه والاحداث ارمي حالك بالله ابن الامه وراني جدي من يحب الله فاودع وتوب وعود حين ما تحرك المنظمه تنحش المنصه لاحد الامه اضطر الانفار لا ان في انحره داعيه لا ضمن الحاد محوره المقدس و بين يا امتي يا ابو سعيد الشيده المبتسمه على امتنا البيديه المحتضره اخشى منها يعني الذي اتعاني انا لو وجع الشر الذي طغى علينا دونا الا يدين صاحب العظمه التي فيكنا نرجو بك ان نلقى و لكننا اللهم اننا نشهد ان لا اله الا انت ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واخطائنا وارحمنا يا ارحم الراحمين وطلقنا ولكنهم لم ينجحوا انك على كل شيء قدير اطهره نسامهم واستغفر الله كثيرا انه هو الغفور الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا وشمل هذا رسول الله, الله, الله, الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا أما تعالوا عباد الله تطول على المسلمون النتبات والفجاع وستظل تتوال أن بطي المسلمون على حالهم الحظ من ورسول الله وتنفيه الجهادة في سبيل الله ناصر كطور في حذرنا بلو ومن تطول فيه العوائل بالحدد ولا بحج الحجة ولا تنتفل بالله فالله يأت يأتي رحيانا بالله ونحن نعيش بهذا السنع العظيم بالسقيق ضر المصنبين في المحرار ينهر والمستهيس للا رضع ملا أسر وانتبخوا في خيط فرح اثناء الأسفل تتحولوا بها في آلات الخمس تنتظروا فلن ملايين من أبناء المبناء فانتبخوا وبأيدي خائن محروا فنوز ما دل حد نعونا في طراها بعد تستعروا وطاهي من وليل ما فعلت جحاف للحق لما جاءت الخبر فانتبخوا بسيح يا مني الزجرات ونزل جلجة الغير القامل يزلون مهديد من دمثرتها هل كانت هل هلأوضاب غضبجر هلأجبلت في بيوت الله بآكبة كل القبائل والأشياء والأسر أعمال من صلاة الدين <سؤال> معتعنا وكفتها يهدف التعباب للرجل يا أمة الحقيئين وارغنا نجلسين علينا ملافاجكم لله من الصبير رضل بني ذي الجبار في أبو الله سبحانا وشعوبا هذا عمد انتجاه لكم ما دورك في عزهاء الدين بعد ان تخلق قليل في مهورة من حص النوم عن دينه ولا أوله ان الضوء العظيم والنوائف المتناغين في النوائف المتبر بالإعلان ليعباه في المعنش فيك ان الارضة المتحدثة نحن المسلم يتبقى تمثل في الارضة الطادقة من الاسلام لتحقين من شرع الله فلا لا فلا حراء ولا عز وما يتخلق إلا بالعرض في الارضة وتحمل شرع الله في الارض الله ولا كانا تخلينا عن ذلك تخلل الله عنا وان تصيموا نحسب القرب زيره كتب الله ان انت الله تعالى واعيد دي تبي في جاهه وان دي مرض الله علم من قرب وفي متفاء الحرب الدين عبد الله على حب الجهاد كربي يذ علم في باب الدين وفي الدين لا, لا, لا من الجهاد من الحمد والذكر والتخلل والثناء ولم يفيها اخرها لهم ما اصحى وراها لذي ما طلح الله نهاد ضد هذه الله لله أعزابنا يحيطون المؤامرات ونخشى أن يرضو علينا بين عشي وفين وضحانا أحاطوا بجينا لحافة السوار بإعطالت أين المهرب أمين المصر يا الله نجروا إلى الله لأمزوا إلى الله ورد على رجولة في ظامد زمائع الضائع تحمل نفحة الهلاعين على ضربك الشمس أعزابنا لعرف إعجاب الواجب الوهي إلا أنه من الملاعظ يجمع عشر من ثلاثين أعزة متفجرين وشهادة مباراة ويكتوى أمين لما دمنا بالجهاب إلا على الجهاب كنت يمطلقين الذين لا دعهم ناجدهم فأجابه والراغون إن بقيت عبضا على أساسي فرقيتهم الآن ففي الساعة فلا فرموا إلا عمرتهم يحلقون من أعزاء الله من الإسلام ومثلتهم إذا تبريه ألمنا الله بجد من حلمة المسلمين ومعكس في الشباب حوالا ولا نعر وطلب من من المنازب والرصائل والمنطح لنأمر ولنها لا نعف إلا الله وطالبكم وراموك لم تفطحيكك ام جهاري المكتب من المسلمين لا نستجيني ولا نبيني وكلهم على فرح الله الله هاور فليتنع من نتريك عبدالله ثم من يحسن من رصة رعيته ومام الرعي الصلاة الله رعية فبا لا حظر الله, الله. عليها والقائل المسؤول والغمّة خالح والغمّة في مدى لها تعد الله تعد مهاله الأيام نريد غمّة صادقة ترحي في السبيلات لها بكل شيء لها بشديد ما يريد إذا أقبلها منها والأسل في أجائها في, في, في هاي مع السائلات والخدم الغمّة مدرسة غمّة عددها عددها شعباً سيد العراط والغمّة مدرسة غمّة عددها عددها شعباً سيد العراط ونجمله بقدائك الاكثر من مجرد ان تبقى بجانبك انت بالنسبه لي انت الله اكثر حدا والبعض من الناس بيحاولوا يتكونوا كفلاتي بمصطلحات اللي بيحكوا فيها بس بتنقل لك احساس عام لكن من هذه العادات اللي وصلنا فاحنا هذه اعاده للاتحاد مع الابي من هذه الطرق اللي بتخليك تضلي عايشه ان الله بيتشهد بوجوده جنبي كل العصور لما كل مره نحس وتشعروا لابد من مطارك المجتمع لابد من تطبيع رح انعرض للإزدح والمنع والنز وليقم يا معزين زمديدوه يكون محتور زمديدوه لكي وعلموا ان سلطاة مع ما بقي الليل والنهار ونفما كثر ولكن عيز ونفما كثر الأبناء والخلنة والمزنون والمنافقون الذين يمعون جدوا من الخمر ويتقنعون بالإسلام والإسلام منه الضراء نحن والله لا نقاض على عليه وسلم في سبع فعلمانه كله ويأني لأنه منكم فما تزل على الوضع وأنه منكم سلوك وأنه من سرون خضران عليكم من كل قرض وكذلك رفك العديد من محيوه على كل صديق وكذلك أن الجدرة كله تجمعهم الأحزاب وريد وقرأ عليكم من يحيب أكبر وغتر ابتعونكم من قرضكم ومن حد سلمكم وإجباركم الأبطار ودارة كله بالحناجر وفضلون هنا نصب كل المؤمن ونرزل الجزال العديدة ونعلم من الله من الخيرات ولن يعلمون الاحزاب ماذا قالوا قال هذا نعبد الله ورسوله فلقى الله ورسوله وما جعل بيننا ما هو تسيرا فاحذر ان ترجئ الامر وان تصير في فضل ان رجعوا الله وكلت عنه بالله فايت كانت عاقبتك فذلك جن على احزاب عالمين ولا تسمعن الذين يخرون ان لي من خيرات وصدق الله المؤمن الى قلبه وَلَكِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَكَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَاسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يبقى الحكيم العليم وغير ورافل العمى يعلم الظالمون راح يكون مراركاً يعيز خديثاً يا قل وليبتنى ما في فدوركم وليمشف فمجرد مدودكم وينحق الصافرين ولكف مظهرين لنهما شاوى تسبل عزة فإن العزة بالله الجميع والله. نحن والله فيها نطور هذا الشلام ونجيبهم فإننا الرافين على بعض العطبة للمستقيم لا تشدن النوم على عمفتنا نقول أهلاً لحمد ورائه الله ولا لحمد اتصاف المستقيم حضمنا على ربنا عن أكيدتنا وعن يفضلنا في كل مكان لا عن معنينه ولا نواتينه حضمنا وكفيتنا أن يستفر الله قولنا الغورنا فيما لا يقول أنت لنا حضمنا أننا على النخل عاشفنا والسخص وأعجاؤنا يوقفتون ومقدرون وينكرون والله مخير الماكرين أنا أكثر في من لدي ضرأ الحول من العزل وقصاتوا بعزة من أذن كل من يرهد حقا ورمان من الضمار بسوة المنحل وكان الذين فتنا ورنا الى النعيم فخطى الخصم ضياع من السفر الحرم عندها عند جهنم لا غير عمد هم مرتفعنا عن الذين هم جنة اللهم مرتفعنا عن الذين هم جنة اللهم مرتفعنا عن الذين اطاعوا ونجوا من عوان اللهم اجهزنا نحن المؤمنين اللهم اجزئ طه ونجي من عذابك فين هم الذين استبدلوا في الامر هاننا وقارون لجئنا الله الذي يحويه ونعودك من شروره من أرادنا وأرادني كنعنا بشوره إذ شره بيسته وكعلك بي أغرق بيه رب الله أكرم الأكرمين آمنا في ألقائنا وأترخ عزنا وعونا تعيون بنا واجعل الله وسنا في أحبنا خاطة واتقاكاكا من ذلك مما وهر منها ولا نغطم وعبنوا إنا نعودك من ذلك مما من وهر منها ولا نغطم وردنا الضعاتجا بما فعلت على يراخدنا بما ربنا لا تعاقبنا اذا نسينا تعافك عنا ربنا رحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء انت ارحم الراحمين اذكروا الله يذكركم واشكروا علي نعمه يزدكم وكان الله اكبر وهو على كل